ب س م ا ل ل ه النابلسي ر ح م ل ر ر ح ي م ا ق ت ت ا ا وانشق ع ة وإن القمر ر و ا آ ي للعلوم ر ض و و و ا ي ق سحر س ت م ر و و ك ذ ب ا واتبعوا أهواءهم و ك ل أمر م س ت ق ر و ل ق د جاء ه م من ا ل أ ن ب ا ء ما فيه مزدجر ح ك م ة ب ا ل غ ة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع الى شيء نكر خ ش ع ن أ ب ص ا ر ه م يخرجون من ا ل أ ج د ا ث ك أ ن ه م جراد منتشر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 فقالوا أ بشرا منا واحدا نتبعه إ ن ا إ ذ ا لفي ضلال وسعر أ ا ل ق ي الذكر عليه م بيننا بل هو كذاب أ ش ر سيعلمون غدا من الكذاب ا ل أ ش ر إ ن ا م ر س ل الناقه ف ت ن ة لهم فارتقبهم و ا ص ب ر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 ولقد يسرنا ا ل ق ر آ ن للذكر فهل من م ذ ك ر كذبت قوم لوط بالنذر إ ن ا أ ر س ل ن ا عليهم حاصبا إ ل ا آ ل لوط نجيناه بسحر ن ع م ة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أ ن ذ ر ه م بطشتنا فتماروا بنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكره عذاب مستقل فذوقوا عذابي ونذر